بسم الله الرحمن الرحيم آل عذاب شديد li What is قبلكم قوم نوح وعاد com Ben ويجنكم من أرضنا أو لتعوذوا النفير o Let me um, o <Sessizlik> fii Amen. أننا وخالدين في <تصفيق> ذا بإذن ربهم تحية ك شجرة قيافة أصلها ثابت وظهرها في السماء. تذكر قوم وما قالوا كلمه خفيفتين ويفعل الله يركم <تصفيق> إلى aramız رب برناني الصَّلَاةَ الصلا رَبَّنَ <تصفيق> اغْفِرْ Oh, fool. لم <تصفيق> تكونوا <تصفيق> I'm so قُرٌ but سَبّ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحِسَابِ